وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا الْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَهِ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 119. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 111. وما تنفقون إلا وجه الله